119. صراط الذين عَلَيْهِمْ عليهم غير عَلَيْهِمْ عليهم ولا الضالين 110. آمين 111. إذا السماء انفطرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتِ النَّفْسُ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ